بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وصلنا وصل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال رحيمه الله تعالى وحدثني عن مالك أن يحبن سعيدنا ساريا نعمر وقضابا كان وحا يأكل كيعنا خفزا عندي ربي السمن سواء بكعني فدعا رجلا من بوئيرى او من الباديه قال له الباديه قال له باديه حكيم فجعل وضو غليا كل الرئ ويتبع باللقمه افكاري سنه ورقاعين يا مرقس حويا وضر الصفحه حيرده مرقس حويا ان الله وضر الصفحه حيرده مرقس حويا دناعيته فقال عمر با وحولي وحاد مود موقفرون الى ضباه انت هي حويا يعني كورسار أمسوغينا بباها انتحاهم مرعين فقال وحولي والله بان قد أرتيما كوتو مانعوني صمنا صباك ولا, ولا رأيتو مانع أكل من عونيتان به مرقى سحيسة وحلقوا عونه منذ كذا وكذا وقتها يا وقتها لغا سوء باللابا فقال عمر وحولي لأكل صمنا صباك وعنوا ما أيبا حتى يحيى الناس ضدك إلاعي برواقه سنين من أول ما يحيون مرقى الله ريسي برواقه ليعين Marqas Xuhaweeyan nim ahn baadiye abuu Haayinka Sanmadii Islaamaga caabin Marqas wuxuu khadab tawaadun min haysagoo tawaaduu aya waxa ku yiri bal wax ila cun Marqas Xuhaweeyan wax loo qannay baduur xabay ba laga yaabo markaa Marqas Xuhaweeyan markuu cuntadii cunayay ayaa wuxuu sameeyay xeerada Marqas Xuhaweeyan yaacne daggadga ku sii xareednaacyadeeda iyo subagadee waxa laga yaaba inuu ku dad dagaalanka cusii dhagdhay markaa murdinayay oo marku waxa weya cuntada qaataba dad dagaas murdinayay markaa amar uu faamayo xukunitaan ka maq qosirum marka maq qosir qaba waxa asoo ay waxa indaka laa udmo indaka ama jidada akthar inay soo wax macna khor meelo qifar baa laga keenay oo bimaacna khaliyun anil an udmi waxa laga yaabaa in marqas subhana kab maram tahay udmi iyo marqas subhana wayan karsar Allahu subhanahu wa ta'ala taasi marqas subhana wayan sida marqan waxa ما نتقنبه منذ كذا وكذا مدد لا يروعيه معنها أمروحان رضي الله تعالى عنه لا كل الصمن وصبق ما يبع يعني من عدالته بيكمل هذا يوم من مرقى بحوية على رعيته يوم من تلعنى أن يمرقى صحويا يرجع مرقى صحب الشديسة مرقى حتى يحيى الناس, الناس وضعك إلا الله ورابنا إيه من أول ما يحيون مرقى وغر ريسي الله ورابنا إيهه بمعنى أرخاف الله أدأيه وواسده معنى هذا وحدثني عن مالك عن سحقنا عبد الله بن أبي طلحة العنس بالمالك أنه قال وحرد غييته عن الوخطابا نرخي وهو يوم بئذ مالك أمير المؤمنين استقوا أمير المؤمنين مع المحص طريدون الرسوم ..َكَمَنْ إِلَّـchutzِ لنساق امريكا لنَـ التفاويرينة اürü سوق فضم جونوا McK exec Alrighty generemos exhausted Dima h оп pause pouvoir prefrontationólby These days Awwatt véй утور 1 reimbuild today marketersAnd I mtmakea shafaaain BLK factual look chafahaF AA way اتنى канале حتى يأكل اللak urcur麦ee between Bziyah mass местque حвой mandari 2019 jadi 어�两 exciting snow segment ability and curse tails Бiance today. Yakhir Qlik kult 화t happy years best of viewed on separate frontynn rica Amehaum titsasi 이 ان pronounced Burak McHatch Victoria artists.ino Facebook Neither one كنت case Ame Nahiiin.оеwn Italiáh kallendaта ta oo kale macaanif farabaran bay la yidahay xashafada waxa kaliyda ahamad qas waxaa wayan warqadii u tamidii tibqateeda xun xun bay la yidahay ahamad qaa iyo tibqtaan la falaxayna ama tiin gelina qallashay faasidka baa loo yaqaan marka marka waxaa wayan jimir marqaano caas loo keenay marka taasina waxay ahay jawaab u minhu baa yahaydho marka waxaa dadad tid ba marqas waxa wayan u timaad taas markii loo keeno marqas iska mooda kibrin ee nooc loo keeno iska cunay marka beegi soo xun yahay timirtiisu na ay xumta qofka soo xumaansa waxa la laba lawa marqa arimada xun qofka isku darsada waxay dhahayaan xaashafan wasuu akile tin bay dhahayaan waxa isku darta marka suuxa wayaan ina marqa timir marka suuxa waya qabuu meeso haddana meesitaan kaga oo xumaado mahamado وحدثني عن بالغ عن عبد الله بن ذللار والمول عبد الله بن عمر الله نور بحري عن عبد الله بن عمر انه قال وحور يسير خر وقضاب لا ويدي عن زرادي ايخا فقال وحوري ودت وخان جلاده ان عندال سيدها ودت وخان جلاده ودت وحوان جلاده يران عنداغته ان هي تخدم مرقه قفعت مرقه سحويان يعني وحوى الزنبيل وحلاق مرقه قفعتهم والمركز الإمام ابن أثير بحور وشيء شبيه بالزنبيل من الخوصي حور مركز وشيء زنبيل ششبهه ويان اللهم استعانوا عليه الصلاة هذا وين ويانا مركز مركز وحوه يانا سيدا على شيء قديره سخوصي ويرواسع ويانا مركز وحوه يانا دوشي سانسارنا يالعرير ويانا مركز اذيقوا زنبيل وكلاوه يانا salada ugu shabahaabaayna sida ciisa bin diinar oo kala u yiri salada ayuushabaha marqa raaada qasrkiisa waxa uu yaqaanin jilaba uu yaqaanin raamastana waxa uu yaqaanin zambinaa uu yaqaanin waxan ka hadlayaa waaqaf cada weynaan marka waa weed weyn waxa lagu soo lagu عند marka markaa marqaas waxa wayan wadiitu وتأكل منه منه او منه minhum marqa suhawaya in akulu ayno ka culna mino xagiisa bimaana wuxu ka wada marqa suhawayaan dhanbaante inaynu ka wada culno oo marqa suhawaya aynu isla wada culno said saadad ka gaajso goowada bakhra macnaa ila daaam kroobo barakoobo aynu wada culno ka wada marqa waxa وحدثني عمرو بن مالك عن محلق بن عمرو بن حلحله محمد بن عمرو بن حلحله مرخص نكاليداه الديني المدني عن حميد بن مالك بن خصيم بن قاليدا مرخص خويان والله سبحانه خاليداه حميد بن و يقول مركا قال و خوره نكاسي نكاس خا و ديه مركا قالوا البخاري في الادب المفرد ايوا كود يا, يا مرقس في تاريخه نو كوشاغي ان قال اسا مرقس قال في سنه و كوشاغي وانا سقت من الثالثه طبق صدحادو كوميديا وانا سقت من حجر رحيم الله تعالى في تقديم التهذيب كوشاغي انه قال وخر كنت وانا جالس متفدي معي وررهه بأرضه بالعقيق عقيق وكلها من كرسي حقيق و كلها فاتاه قوم قالوا ايي من المدينة في أهل المدينه اهل مدينتها كميدهها على dawaba iyagoo saaran marka subax ayaan daabooyin falanzeeluu deegan inda waktiisa qala فقال xuri faqala abuuray taa xuri أمي هو had tagaylila ummi hooyada marka subax ayaan u tag halka marka subax ayaan ala dawaba yiqo daabooyin saaran marka halka marka subax ayaan dawabtaasi aya daabooyinkaasi wa marka subax ayaan allah dejiga oo dhowra tan da noos rabadan oo ree madina oo mid waliba daabo u saadan yahay ayaa markaa u yimid markaa fannajir uu wii digaa indhahaa biidha raqtiisa qaaloo xameed uu xuri faqaal oo reer taa wuxuu yiri in haba tagilaa ummi hooyade u tag oo roobad dadkan u yimid inuu ku karaanayo qalo wuxuurid markaas xumeyd fowdadto fowdadto wehedi jiseeyo 3 taqraas sidda xadib fiisaxfatan haaraa kusoo diray washay anshey oo miisitinsaliidana way kusoo dalatay iyo wal milxin waxa milixa soo ay soo dhanaanaysay sima wabaa taa way dejise markaa calaar qasii madaxayga wax walto aan soo xambaari كبر ابو فلما وضعتها مرخندجي بين ايديي وقتودي كبر وخطب الرسول ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وقال وحور الحمد مهد لله لا باسناتي الذي الله انه انت المنافلين يا رئيسي يا رئيس دائه انت وقال وحور الحمد مهد لله لا باسناتي الذي الله اشبعنا من من الخبز عن جاره ونغدلجي دعلا ان يكن طعامنا بعد أن لم يكن من تنهانين دي طعامنا الرغاشنك يقوم إلا الأسودين لماذا مدمدوا مهيانه أم حياة؟ يعني دي تمر بيه وإيه اللهم سعى الماء بيهي وطمرة تمرتا لماذا سويا فلما يصيب القوم قومك كمين أسيبهم يطلعام الرغاشنك شيئا وحبا فلما أحب كمين علم بقوي يسيبهم damo dadkan sanadeen ama danka leh waxa soo raqala in ay sida woli dilbaaji u yiri iyo waxyaaro balaahan marqas wax halgayaaba marqas xawaayaan inay marqas siyaabo kale isiriin iyo waxyaaro kale way inay jideen baa soo raqala falma soo saraf marqay ariga usama falo walaaq samay wa msaxid guuama duuf tan kama sax anha hageeda marku guuamku waxa la yiraahaa wa duuf markaas ariga ku dhaca khaasatan oo waliba tan sankoga saaran waxaanu yiraahaa ku dhaco waqti waqti waxaajda ariga oo dhan duuf saxarumar ka samkeysa waayee allahum saaw araytu lana marku huruunid markaa wun sax wa msaxid guuama duufkana kama sax anha markaa ariga hageeda وَاللَّهُمْ سَعَمُوا عَلَيْهِ دُخُلْهَمْ <تصفيق> وَأَضِعِمْ مُرَاحَهَا وَأَضِعِمْ هَدِيرُ الْغَامُ لِيْرَاهُ وَأَمْسَحِرُ الْغَامُهَا أَوْغِينَ لَقَتْ لِكَ مَيَسَانَبْ بَوَرْكَ كَمَنْ صَحْمُونَ وَقَنَا يَا مَرْكَ وَأَطِبَّ الْوَحَّبُ وَنَا wa if wa كان min al أي balakin wa min atayib wiyan ayin nazaafati wa anha wa tib wa had nadiif saaid wa najisa muraaha xiradeeda wanaajir marka wa salli fi naahiyatiha dhinacaa ku tuko fa inxa min dawaab bil jannati jannada aboyinkeda kamitaay ilaa xoolaha jannada ku nolbay kamitaay wa لا يوشك وحو دو ان ياتي انه على الناس ذلك الزمان ووقتي تكون يا هاني يا حينته ومن الغنوي اريغا كميدا احببتي لوكل كعيد بايلو صاحبيها قفكه وصاحبكه من دار المروان مرواد الحكم وهي في مدينتها قصر ليس ومدينه كلها هي حينتي سائر باو خير بدان دونتا فالدكتور يبدا مرخفيلي يعني وقتين وقت الحديثين خواوياان هدا واحد ماشي نويا الله وا موقوف وياان و الحديثين هدا موقوف ايي نومالنا بهالطريق السبيل نقول نوضاي اساغه مرفوع فتو حكم الرفع بالقراء و هو و لا يقار الا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم استشهاد كما صورت قال يا مسائل الإمام أبو بكر البزار في مسنده سنو صوصاري من حديثة يهرارة مرفوعا أكريم المعزة ومصح برمعامها فإنها من دوام الجنة ومرقص حويا رياح لفظ قريه عبره هذا الممرقص حويا انتاسنا كله وضعيف سنو كاسي سنو كاسي واسنو كلي ضعيفة وانصحا أنه لحق بنيا بيها قئي بيه من عديو صوصاري مركز حويا يسوى من حديثة يهريرة مرفوعا صلوا في مراحل الغنم وانصحوا برعامها فإنها من دواب الزلنة بيهق مركز حوير وروية مرفوعا وموقوفا وهو موقوف كالصحوس يحسن بويري هذا حديث يسوى مرفوعا ما أنسح لكن سوى موقوف وحديثه أنصحي لكن الله إنه موقوف حكم الرفع قوانا له إنه حديث كام هذا مركز حويا ما يشعص وهذا المرقى سوف يحلق الفتنة وهذا المرقى سوف يكون مرقى يماديم وهذا المرقى سوف يقف جعلانها إنه ميجا يسكيب قروه حين تيسا يسكر نغضوه سيدا درك المرقى إمام أبو خارجي في سيحي ترجميسي في كتاب الفتن أي ترجميس مرقى بابه تعرغب في الفتنة إلا بعدها اللقعه مرقى يفتن اتماده حديث ابي سعيد الخدري وسو سال مرفوعا يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يصبع بها شرف الجبال ومواقع القطن يفرغ بدينهم الى الفتن الله اكبر مرقس هو دينتي مرقس كلام عدل يا فتن تمرق وحدثني عن مالك عن ابن نعيم وهب من كيساب ومع ابن نعيم كتابع الجليد أنه قال وحيد التابع يأتي رسول الله بالله كانت صلى الله عليه وسلم في الضعام الرشم ومعه النبي من عيسى وحاها صلى الله عليه وسلم ربيبه ويلك يقول عيسى كصا وكري ربيبك وحال ليداها ويلك هو يديا وقفته ربيبه وقفته وقفته وقفته وقفته وقفته عمر بن السلامة لو يقاني سالما والأخدي فقال له رسول الله عليه السلام السلام من الله وبر الله ماك عو وكل مما يريك وحق الله صحيحنا عم بكي يري حديث بخاربة صحيح, بخارب صحيح سوا متصلة في كتاب الأطعمة من حديث عمر بن أبي السلامة اللهم استعاموا عليه الثقلان هذا أمر قاسحه وياً حديثنا الضوامر صلصين وأرغنه ومرسى المركز في حوية وأسأل كوحوية وحاور لسوا من رواية خالب بن مخلد ويحيى بن صالح الوحاذي يحيى بن صالح الوحاذي وحيي لها فقال عن مالك وعن وهب عن عمر بن عبي السالم حديث بسوا موصولة دار القدن لسائب عصوصاري وكذلك بخاري وصوصاري في سيح من ضريق عبدالله بن يوسف عمالي من السلام والله وكلم الرقام وآيه اللهم السلام عليهم تقول سورو ديسمود خو سورو تومر خاص حواي ارسال لكن حديثكم متواصل ويحل من هذا بالتعامل دوائنات عم تمر خانتك ولا صاخير با ما انتوا دا دويج سو خو كا قادنيا كا داديسو وحدثني عن بارك عن حضر سعيد الانصاري انه قال وحوري ابن سعيد الانصاري سمعته قاسم بن محمد وكره الصديق وما لا يقوله جاء الرجل لين باغي الى عبد الله بن عباس ويقسم فقال لهم الخص وحوري ان الله وحيسه نادى يسيمن اغم بايس نادى وله ابنو جيل با اس نادى مكعبا من لبن ابليه جيل سعاني هسه مرقس حيب مكعبا فقال ابن عباس وحوري كنت تبغي مرخه ضاله ابليه ان كنت data toogii mid kaadinaya maalinta ibiliga geelisa marka baadada la tahda u soo dhadeenayso umurka saxawayaan watehno watehno darbaaha watehno admarka saxawayaan daamurkaad ku dharoobayso marka darbaahteeda cadhaysan waxana markii u cadhayseen marxuwe tahana oo aad ku dharoobayso jarbaahateeda cadhayso marxuwe hada damu ku dharoobayso macna u dhigayneysa يعني اضصنسي ويسودو هاجيريسو حو باه دلكيدا وتصقييها ابو راوينيسه ددكانا يومه اوغود ديها مانيكاي عيل كوسارونتا دو لسيسو فشرو عب غير المنضروق اديقون ديمين بنسلين اديقو ماركا نسل ديمين نسل جو بمعنى نتقها عاروه الو ديمينو دهدب هاشي كا ha ka dabayay xarfo dani taad waxa uu doqanti faras lagu deeyay noqolne waxa uu markaa diwana farsamee soomaa waas wurdigasi wa master wiiha wa biisa al wurud al mawrud quraanku run ku sawraysooma markaa waxa weeyaa wa allahus sa'a wa master bimaana al wurud sallahu saxa walayhi qulama mas'alada marka halkaas waxa weeyaan waxaan ka fahmayna qofka agoonka inad wax la cabto wax la cabto wax dib amaney laakiin waxa la diiday marka saxawayaan inad dhayafna kar qorto dibna diido daal diiday adoo wuxu qabanaya oo dadaalaya oo marka saxwayo oo diya hadii marka wax la cabto dib mane hadiska abu dawud iyo qirti baasi cadeeyo nabiga sallallahu qof hadu qof la nool yahay iyalka aqoonta hadu qof la nool yahay wuxu la cunayo wuxu la cabbiya balka waran oo ayada ayaa waxay sameeyeen saxaabadii way ku dhimbooday way ku dhibtay way halka ay ku dhibteenoo waxay sameeyeen xoolo hoogi iyo xoolo agoonkayd gool uu kala saarnay cuntada wadiyo cuntada agoonkayd gool uu kala saarnay waxa lagu yidhi marka saxawaynaad waxna iska wada cuntayeen waxna iska wada cabteen dhigmare idinkoon ku israafayn haddii gudubna aad samaynayeen hadii wali woga سوره سواحه و قرن وكان غريا فليستعفف هذيم غريا كما الميكرون هيس وحدث لي عن مالك اي حمص عيد انس لنسأ... اه والله وحد... سبحانه وتعالى حديثه وموقوف تفرد القداد بهم مالك حديث الله سبحانه وتعالى ها waa haddii waxa halkan markaa wax ugu madaahibta in yalo waxa ku jira meesha iyada aho misaalay square hiyan baa jira baddu ah cilmi harkaas waay or sida hadal noo sheegaynaa madaxban abbasiyayn uu sheegney weeyaan waramadu ma ee allah uu saam waramadu maalik sida isaawe wa xawayo xubeydi xubeyda taban oo calad iyo suuid ibn jawlad iyo mujahid iyo waahi ilaahin xadiiq sida wax kale wax yar uu ka cuno waayo umag dhaw ilaahin luusasi ilaahin halkaasii marayaan kulli wa mise laakiin laga xoog badan yahay asalkeed ta'siir waay wa huwa من الله qaliimad mudareed ee Dawadaa rahimahu Allahu ta'ala fi tafsiiri ku sheegashiyadana dhan halkaas ay ugu noqon doontaa ee mafaasiri baa ma isku sheegay marka gelka 3 sabxada 6 boqol iyo laba marka sawxuuri waa biwuju markaas asagu xuniyay marka sawxay biwuju bil qadaa muṭlaqan halkaas ay suugmadii uun dirida dawada qowlkaas u gurgaraya walba faasiri uu و اللهم الله صلو عليه كل الله شاف يسوق منهم كيس وحواليان قف ما داموا اد بركاس قف كان ايولك خو قاداي سو شقايليسي و اناد عيريسه واجب ما كوما اها sida raajax markas waxa wayan nafaqadadi ajl yagara wad uduuladana wad leedaxay و ايها الله صلو عليه كل و لبا برقبالي تابيس المحتاج في شرح المنهاج ayuu misaal ka isray mawo shafiqi kasoo noqday ruhiyo waxaallahu كتاب كل kitab ee kulli daday noqon badan kale afar sharaxba wadana in soo gaaro sharxi markaas waxa waya muqni khadiib sharbiini lagu badan iyo markaas waxa waya tufaha iyo nihayaha iyo kanz urqaqibinka ayaa سقائنا لكن هناك شروجه يسو بقل بكره نفسه انتهض عن كحس وصنعها صدري الزائق قادة مركب حواليا ويفربانتها مركب سألحويل ان كان فقيرا واشتغل بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين من الأجلة والنفقة بالمعروف وكا wax soo noqle marka subawo imaam al-qamari inu marka subawo imanku wax ka soo noqliye ina marka subawo yaaqdu faqir yahay qofkana markaa inuu shaqeeyso uga mashquule agoonka inuu xaqabta dirtid deyl aqal awreer uu qadaro u jeedada iyo nafaqadaba waa hawayaan kolba inta ku fina qadaro haajoo qaadanayaa malmuuduna u qaadanayaa masan al-imaam Abu Bakr al mudhalka astahaas waxaan la niyoosnaa ayu soo raku basdirahinnu Allahu Ta'ala ayda marku fasilay markaa saxayaan ayu soo madayna markaas ay waxa way wala taakulu hay israfa wabidara gay yakbaro wankanana qadiran falyastaghfir man kana faqiran bali falyakul bil ma'ruf halkaas markaas saxayaan xogow markaa sharxay markaa qawaayay hay markaa mas'aladayso waa sharxaya ayu sharax mufassirin tan deeyo isu haya mas'alad ka soo waqtaayso oo sharxayaysa misalada aadbu basii Allahu subhanahu wa ta'ala ah waxa wuxuu ka wadiyay wuxu sawirka u sheegay madhab Abu Hanifa inuu yahay ama balama uu yeeslo oo in xusunaa kulli bisaylkaas iyo bisaylka khilaafka aanu ku jiro bisadana waxaan ku soo duuduu ina qowlka raajixaa haddii uu marqas xawiye aan qafku aagoonka wuxuu u waxna uu aagonta u dhameeyay markaa waxa weeyaa bisaylkaas waxaan filay tabsi fiin nuxurallay waxa weeyaa marqas xawiye musharadaas waxaa weeye qofkaasi inuu wax ka quro dil macruuf way u balan tahay sidii aayad way balaqday daahir xiiso la si qofku hadii uu ka maro bixro wayu sidii ayuu daawarsanado islaamankaana waxba markaas waxa waya waragonta xoreeda ka qurin waxa dadkii aqbalii shibaa waxa uu yahay shabru urwa ta'arabii haddii uu qalo xuri la yuuta abada la labayimaado ay la yuuta la labayimaado waligid mid قفي فيطعمه قف وقودن يشربه عبيه الا هذيكا إلى الحمد لله الذي ادى و هدا و ادى الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله بالفتح لعبتك بكل شر فاصبنا فاصبحنا منها وارسلنا بكل خيل بسالوك ترابها ونبرخا سبحانه يا الاه ديكلا قالوا ويدو حوض بحده لله اللهم يوصلاتي الذي الله سوى هدانا لهنوريه ويوادك لهنوريه وعدنا لقوديه وسقارنا لورابيه ولا عذر ما ولدبي ولا عذر لولدبي وبجنا اعطانا نعما كثيره ولا تعد ولا تحصى والله أكبر إلهي معنا وين اللهم الله يوم الفتنا وينها شيء أما وين الصوحة لا يشيء وآيه الله سعى على تنا اللهم الله يوم الفتنا وينصوحة لا يشيء نعمتك النعمة بكل الشرق الشرق سيقن بي نعمة لها شيء الشرق سينا خياد أحب علي يعني أحاول أن يكون شرعياً بعثاً أن يكون لعبادة هذا الشيء لعبادة هذا السبب أن يكون لعبادة هذا الشيء لعباد ويقول الله سعى عليه الصلاة بكل شرع فأصبحنا وهو أبريساً بالهائي من لعبتك وأن أصينا وأن أخوك لأميساني بكل خير خير قصة وأن أخوك لأميساني لأن دعيك يسر وحكميه صلى الله عليه الصلاة والسلام وحنا ربي كم من لعبتك أن عمتها عليها قل الله لك عندي شكرها شكري وكم من بليه ابتليتني بها قل الله لك عندي صبري منقل عده عند اللعبمات على هي شكري فلو ي ح ال آخر ال الدعا عد الله سك عيسجل عليه السلاة والسلام فاصبح لا بر سلم منها دوعد حج ومسلة وال الجلو بكل خير خيرقة سأرك فيدي س إلى ح تمام ع سكيذا والشكرها شكر لا خير خير مجره إلا خيرك خير قاج ياه ولا إلى هي آخر حق لهوع بذا مج غير كيا رين الها الصالحين ومنادب مقالله جراي حرف ندي ندي حرف ندي لا جرايو يا اله صالحينها صالحين تيلهو ورب العالمينها عالم رب يسره حي الحمد به الله له سبحانه ولا اله لا حق له يعبود مجد الا الله اله بويا ما شاء الله ولا قوه اوجمله ولا الا بالله الا بمعونه الله يكلمه اله بويا الله بارك له لا نبارك فيما رزقتنا محمدو ارزقنا وقنا عذاب النار لا ديره حديث لوا مقضوع تفرد به مالك وحل الشيخ المرخى سحولي أحسن البصر أوكله استفرق سوحور رجل إنسان اللهم إن أستغفرك لكل ذنب قوي عليه بذني بعافيتك ونالته قدرتي بفضل نعمتك وانبسطت إليه يدي بسعة رزقك وحل المرخى اللهم إن أستغفرك لكل ذنب لحق لي بصواب النعمة أنعمت بها علي فتوقيت بها على معاسيك وخاصه وحكم لي ذلك اللهم انا استغفرك لكل ذنب ارتكبته بشمول عافيتك او توكمت منه بفضل نعمتك أو بدت إليه بيد او مدت يدي بصاب رزقك وحكم لي ذلك اللهم انا استغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي أو بدت إليه يدي أو تعملته ببصري أو أصغيت إليه باذني أو نطقت به بلساني أو أتلفت فيه ما رزقتني ثم استرزقتك على عسياني فرزقتني ثم استعنت برزقك على عسيانك فصترت علي ثم سألتك الزيادة فلم تحرم ثم جاهرتك بعد الزيادة فلم تقضح فلا أزال مصررا على معصيتك ولا تزال عائدا علي بحلمك وكرمك يا أكرم الأكرمين فصلي يا ربي وصلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي خير الغافلين اللهم آمين ساس الهجري du'adar Allah subhanahu wa ta'ala je barba waxa waydiin qol doona kullay Allahu subhanahu wa ta'ala way marka subhanahu wayan duuxii kasta marka kamidaha marka saahibka meel walay wakalaad maaloo kullay wiin marka subhanahu wa ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala baasha Allah wax ayday kullay de يعني وحاولا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني إما مالي وحيو الدليل شدي قفك السؤال قربي سقال إما مرخص حاولا يراه ما شاء الله سلامة إما مالي ستو دليش هذا حاتم في تشييره عن مطرف وحيو لا كان مالي قد دخل بيته قربي سادو قل وحنيه دليل ما شاء الله بالخاصه كل لما تقول هذا فحصل لنا بالخاصه وحورا الا تسمع الا الله تعالى يقول وانه ما يابا بغله هذا الكيسه بالخاصه اي ده اخري ولو لاه جنتك وقل ما شاء الله وايه لا قوه الا بالله الله المستعان حديث رو جرا بده الصوره مرفوع على اسوقا لو يوه بدقه شيءا فقال ما شاء الله لا قوة الا بالله لم يضربه حديث دعاس اجد كلي حديثه هو انس waayeeyu haddii qaalay مالك xuriis weyn maalku bal waydiye haltaa kulban مع gabadhu ma la من ma caayira diba xaramin من mahram keda marka saxawaya mid an mahram keda hay gabadhu ma la curoysa wax مع غلظه محرم من المحرم صاحبه منها حقيدة ومع غلامها الضوم كذا ملعون ريسا فقال مالي وحول ليس بذلك بأس غرقه وحن بعطاكم أسونه وإذا كان ذلك أرقى اسبرقه على وجه ما الشيء والذي يعرف الله قررني للمرأة قبرنا أن تأكلين وحنت معهم من الغجال الهقعة الله وسلم عليه تخلا السلام عليم مالك رحمه الله تعالى وحويه bal la u heli karta gabadhu nin al-mahram u ahaayn adoon kela si wax la u heli karta xiliga waalidka arintaas wax dib adban leh laakiin bixirti waahad ee ay markaas waxa weeyaan ala baa yucrof bihiil marat aan taaku la macaanay dadka iyo markaa macruuf arintaas ay dadka dakhruudaa tahay markaas waxa weeyaan laa fi shuruud ay kuu xoranto shuruud ay ku sii xiraan oo في baa laftiis ku sii xiraa waxa weey fi bacdi ku tubi oo ah in marka fitnadiisana ka aagganeysto isla marka ay xijaabantahay badu humna waxay ku aawileeyeen reeshan sitara oo dhahay marka cuntada halka dhexda deganayaan way wada gaabawd inta uu qof Ilaahay imaan ku ka qaaday oo guriga markaas waxa weeyaa dalteelinta ee markaa la soo baxay sagaalka ay suuq markaa imaanayso oo markaa saxa weeyaan kuinkan ku dhacay ku leedahay ساو اله بحاد وودي انت لو غو غووسيهي ka cabtaayo xogoo guusaayo al khair calis intaana madkha asan madakh balaal lahay waxa uu aaystaawu dhay Allahumma saana ga guusa bare wa ayta skabaxdo oo warka saxawo ya guus kaaga dadka waxina kaga cabbi meesidi fitnada ka dhaxbax fil mees arima ash-shaykh Abu أيها المرخص ويأتي اللهم اسلام وعليه تقول لهم وحي كهب لهم مرخحان في يده سداء الدرق المختار للمام الحسك في يوك لي. وكذلك واحد يقول لك رد المحتار على الدرق المختار رد المحتار على الدرق المختار يقول لك سبحانه أفر بغليه. لا أعطي أفر يعني مرخص ويأسور آدمي مطلقا قفع جر أميئة مرخص آدمية همبليسة بالله غره كورهم ولو ولو ملقى جلبه على هلاهدو ولو كافدان غالبا هن نقدو او ابراتن حويني با هن نقدو وائيه طائر خاص بالكون الرياضه فليهو بل خاص يكره سووره سؤاله اسوره للقدري يظن ان نينكه حنداي سونت اجنبي غا وفيقنا او كراهيه يلاهين ان اسغو عره حقديس حنديدنا يادنا وا كراهيه يلاهين لا سو مخ غور ما كراهيه نوقبي ما معاه شهاده صحيه من باهوكا قوراي و خوغو خير دووونو او اي تاهير درخاس او مهش wax kale leefo oo kale leefii oo xogoo ay taahir markay jical jicala haytaay taay taa darxas umar wufaa jical ma aan jical ma tagali ma aan jical face kala qotay ma raawsho sokar sahba ilaahi wasti'maalo الا بشرح خير في صباحه ويضرك راس يهرضي الا نكن جعلا عندفتي سو هلك و هو ما له واحك يضغي انا كدوليفه الا غو داجعلا عندفتي و هلك وخير وخيض انا خير دوليفه و عاص وصار يا با سحبه وهو لا يجوز هو خاصمه بلانه بويد ابن عابدين با حاشيته وصاراي ابن في الشراب وفي الطعام و بضبه waryali asagu xoodi way jibu tadiyadu fi qeyrisoowjta wal maxaril waxa waajib in lagu qeyriyoowjadaa sowjadaayada iyada jacayl baad curi nabiga kalee salatu wasalam aaysha markaa waxa waxa weeyay ay cabaysi meesha yadoo afka saartay wiil iblaa allah salalahu akoo kintu waraaji nabiga kalee salatu wasalam waa min khuluqihi alhasabu عليه markaa dhaqankiisa waraagsan nabiga kalee salatu wasalam wa irdaahihi lizawjatahi iraal خويري الله سعاد رمض شاجر خويري رحمه الله عليه ايه هو والله رمض شاجر صدقه فارا يدا ول المحارب هي محارب هي مركه واخا ودك بحارته mas'aladan marka isticmaal rigl gheer dalgu bushiyo lagu qabsado Abu Sa'ud da ku qabsaday oo yiri surr gajl rigl pass waxay qabsay haday sidaa tiraado ninku ninkoo kala hanbadiis ayay ay soo galeysa ninku ninkala hanbadiis xono ta wax dheema male laakiin aduu wadaa isticmaal rigl gheer taas asuuxu nagaa sa'aad bu yiri uu ku qabsaday oo maratil mar'a lagu gaawsaday marka marka waxa way magmucuul bixaar qara way ku soo bixaar bixaaru ee al-lahr iyo maduucul وخوري ورخا انوالو مسلمي سيف الصلو وخوري وقت تاكل المرأه قودن انطال ارخا مع الزوجها الزوج كده بيعيسى ومع غيره غير كده بيعيسى منقف اكميده ياكلوه لو خريا انطالو برخا يلميس او اما سمع اخيها ولكن المرخه سحا بيعيسى على مثل ذلك المرخه سلا سو كده انو خورتها الصوره wuu yigraal muddo ayuu soo gowday waxa loo kareysaan taqlooyeen ليس khalawd araggaal nin weci leysan baynaa waa baynaa xurmo wax huruun ay ka dhaxayeen kalaayada ay kala tahay tahriim iyo ma balan la bananaba in markaas xilafna ku jire kalaayada in ma balig u sheegay tahriim sahay saraaf kuna aday kalaayada cabraan maxaad sulmaanay neeradan waxa ku tilmaanay inay tahriim tahay kalaayada ay و حب بابك كعابد بابك كراهيه كذا بابك دايته كذا وكعبره ما جاء في كراهيه كذا و باو ما جاء حكومه في اكل اللحمي جلبكم ان تانكس و خي كيمده اللهم صل على عليه الصلاه هلكم ان تانكس و خي برقه تلبيس ليس بالزوج ايام مره سحا وياا و خا كيبد الزوج كتبتيسا هدف الامام الزوج كتبتيسو يعني يستحق يحاول يستحق ان تكتب بباء من ذهب كتابتي سو عجيب كتبتي سر تلبيس ابليس وا كتابتي سر لو يقانا على اذكياء وا لبا وا كتابتي سر لو يقانا عقلاء المجارين وا 3 كتابتي سر لو يقانا صفوت الصفوه وا 4 كتابتي سر لو يقانا منهاج القاسدين وا واحنا جينا مختصر منهاج القاسدين وا كل هذا كتبته دورتها waa ere bar khaas xayna ka بالجوزي labadan alashiyaal buljuzi ila ka taaklo iyo qalaal uun qalaal u ma jareen wa adab iyo sheekii iyo wax baro mad ka dhaxliyo waa لما ذهبوا كيد مرقس خضر لديره يقول بل عمدته هورتا يرين النفطنا ليس هذه طريقه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طريقه اصحابي واصحابه والا ما كانوا يجوعون اذا لم يجدوا شيئا وي فإذا وجدوا اكلوا وقد كان الرسول اذا سيأكل لحما ويحبه ويأكل الدجاجه ويحب الحلوى ويستعد من له الماء البارد ويستعذب له الماء البارد وقد كان صفيان الثوربون إذا صافر حمل معه في سفرتي وحضر لنجل اللحمة هذه المشويه والله الشهده ولماتنا والفالود دج فالود دج وقال لنجلي ومالك هكا سوسي و وإن دابي الشيق عربي صمعان صمت عربائنا يقولون كان حب الطعام لنسوله اللحمة وهو يزيد في الصمعي وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة إلى آخرها زور لايس ح برخاص حويا وأكله يزيد الصبعيرة قوة خلال من ان تووحكويا تض ت برخرى قو كسييادة ووكلك يزيد في الصح أرج بقى الكاد بياج وحمقى شة وهوكو يا جه وعنسييد الطعاام في الية والخرة شافع حيري أكله يزيد في العقل إلا عره عقل يمكوزي يا دبه علينا طالب حلقه ريئيه يري أنه يسفي اللورة من أبكاء قصافي يبه وغلالي قبي ياقوب جل هناك ويحسن الخلق مقا قوحة تقونا جبه فلا ومن تركه أربعين يوما أفرد تنقفك كتا قبع الموت ويسكو حيكت صاء خلقه خلق يسا وحراف <تصفيق> يا غزال وانت هو خوك سو نقليها كتابك سو لا يقال احياء علوم الدين كسو نقليها واه احنا دك لا كتاب احياء علوم الله يعلمها الى العلماء باذن الله ولكن اد بردي مختص بنهج القاسدينكا مختصر منهج القاسدين, من القاسدين. وحسلم القدامه السنه ومنهج القاسدين فيس كوسو قال برك منهج القاسدين كوتل بابا way allah moostaa u aray tuqlaa misaal kaasi farqow asid ayagu nurqishidka sheekhu wuxuu la diray buljusi wuxuu koray yaa buu aadna wuu saahidin baad nahay walashu iska soo galay iblisku ka soo galay allahu dhan saahidiir aad nahay unta fi fiican wuxuu u ridbayno balaayada dagaayaa waad balu dhimo unta uni gulu waayay ama uu markaas waayay wuxuu ku dhuro ayuu kuleeyahay وحوري طريقة لرسول كمينما يصلى الله عليه السلام طريقة أصحابي لك من ماهي وهي طريقة رسولي وطريقة أصحابي وحياها إلا ورمارك هوايا بين قادرينزين <تصفيقين> أي يوما حيثة اسمين <تصفيقين> قادرينزين وعيا سفيان الثوري اللي وحبقى عن زيلي مارك وحاوا يوحوق وصفر يلبيوا يسيقى عن زيلي رشيلك ويسيقى عن waye midba kale khaasatan qofku murxo daaciyahay ama dacwo badan iyo daraasado badan iyo wax u baahan yahay ee meldi farabaraasoma soo soo asba ama saacad badan uu ku diro idan dil badan uu baahan yahay idan saad dalkeed wayro murxo xaqiiq badan qaato si uu dadka wuxu gaarsiin karo waye allah طالب العلم قيلو آدس وسي ملقية معها إيا بسألنا رأي سيقصا وحيكونا هي طالب علم سيوميها آدس وسي ملقية معيو والشيخ وحال لقاها هنيا ببعلى قدر خوفنا اللقاضة إسرافنا صمينا إسكتب بذل الله حتى يغعى وقنا الملاينا هي أغيراشا وكاسونا قللي هون كان برقبا وشافيزو وفعوني اللي برقب برقب كينو العلم بذل يمكو عقل برقب الملاينا أكلو يزيدو في العقل واي اللهم صل على هؤلاء النعقل بده يور خاسادو جرو واي <تصفيق> اللهم صل عليه تخلا علي باب ابن الصردي بحضور سيده بناوي سو قد أكل المصطفى صلى الله عليه الصالحريده الحريدة خريج ويدو كحديثي بدل قبي ود القديده والحريد اعجله ولما طرح حديثك اادو سيده على انه وسصل والدك اجتيس او مابا ا نبي الله ابراهيم مرتين ككومته كملت غري حليبك حريدك اهابا اللهم استعى <تصفيق> وعليه تقول <تصفيق> لها حتى أعرضوا حيكا سيحد لها هل يمكن سوكا لفن البضية هل يمكن منبورها أسلامه أعلى الله تهدوكا صلى الله أما عندما قبراها مرخا سبحانه وقال ريادة مرخا سبحانه وقفه على دقاره يحوشها كيف يرفيحل أي مرخا أضياشه ويرشيله سوى قرميس وذيكذا ويرشيله الله مستعال كا ايو هناك كلا الله سبحانه مرخا سبحانه يعمل لكاليه سيبا اوكال في عين سيبا اوكال تيبريه وكل هانا ويكا هنالعرضوا سيبا اوكال من في عبريه أي اوكال لابا وآيها اللهم السعان مرقب من فعبيسة إيه مرخي وناجيسة أو لبنا الله عاسي كسيها هدلها هدل مرضيك مغسا وحاوي شاخر اسكاله مسألة مسألة غليانو قراء شاخر اسكاله وحاوي كتابك الليجي قد أوجد سلمصاري إلى مواطن مالي كان ذهلوي ايا مرخطا بحال الله عرصان اغلياء بركاسو الى حديثو كيرا والذي نفسي بيدي لو سكته لناول ولا ذراع ما دعوته برك هلكا و خيره واخذ من هسوفيه الصافية ان الاعتراض على على على الشيخ يحرم البركه شيخا ينات كو تباركاتك وهي خاصه تصوفه وحويه وحل كوبين الشيخ كا كلغاسل للميت حواله عاصه واي الله بالسعاد رسالتي انقضى مرخاسه ما هي هي مرخاسه كان كاد لي سمقاده الطلبه علمي هي ترتيبته هي حولهاس دوها ولا نقول كما قالت السوفيه في برطه الجهال الغلان مرخاس حويا كبينه كبينه كبينه كمبي